قُلْ إِنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ والذين يصلون والذين صبروا بك Wow. لَمَّا نُقْوَى أُنْذِرْ مِنْ أَنْ قُلْنَا My, <laughs> my, Salamun <tiny> maanen.